إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنَّهُمْ يَوْمًا فِيهَا لَمْ يَعْمَلُوا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جاء أَتْرَسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيثٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْبِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِ نَكْرَهُمْ وَأَوْجَزَ مِنْهُمْ خِفَافٌ